اللهم احكنا ما نسيبه وعلمنا ما يهلنا نابع العلم يا رب العالمين وفقنا لما تكفو وقربا على كل شيء جديد وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله جعل عليه السلام فصله والعبد وليلعبا العبد بالعبد السلام والعبد بالعبد مثل العبد بالعبد واطرافهما يعني كذلك الاطراف بعضها بالبعض اليد والعين صحت ولو تفاضلا له واحد قيمته مثني ولا مثله ما قاعد يتفاضل ومثلا يقول عبد الصنعه الا قوي لا ننظر ما هو كونه نفس عبد رخيص ولا يوجد كبير بس اكيد ده حصل جنايه يبتس ولو تفاضل او لمالك واحد ولو كانوا المالك واحد قال عبدين واحد جانا على واحد فيش بيث بتلقصاص يقول لهم يتفلس فيه جانا ضروري واجب ما هو سابر ما يدع سابر لخن قال ما لا هو جناعتين ما بيانت قال لهم يسكتوا أقال لا والي دمج ولا دكال لهم جناعتين ما هم يسكتوا ما عندك لأنه لا فاجب نعم نعم نعم للا لا حال يدم بها لا انه لا يقتل اذا جاءهم عبيد كلهم ولا يحصل الاقتصاص من الاطراف كذلك ويهدروا ما لا ويهدروا مالا قصاصته اذا جنايه العبد جنايه ما يلزم فيها اج قصاص على عبد مالا قصاصه عليه على مالكه ها لا يلزم بها القصاصه الله اذا جنع المالك الله يسير لان اذا هما بلازم بها الارض لانه عذبره اذا الرجل للمالك وغاصب كذلك اذا جنع الغاصب في مال ماي يعني في شيء ما يزن القصص يهدى فصل وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا اني اتي جاهل صغير ولا شيء ايو الامان واستيحل لما دي. كذا يهت كيف تصلي خلح اصلاك نحن يطلب لحب في مكان ما عند الصغارة دي ما هم دار يمشيه إذا اوه اذاه بسرع السرخ اصلاك اصلاك ايو قد بهد اوه ايو كالفورة مطلقة سوال مرسله والمالك ولا غيره ولا الليل ولا النهار يعني مالك ما في سواء في ملكه ولا في غيره ما تغير هو مباشره باشر على الاطفال لا دامها هون وباحث بسرعه يعني كان كان ال... ال... الشيء عن الفعل وعلى متولي الحفظ جنايه غير الخلب ليلا malem opravlovan in jih in ne o nullem. Cho sam že dužmo za nahrad zaplno vala. Nic ما هو المغرب اني خلص احبسها لا يفلتوها النهار الليل آه. الليل خلاص حيوان والله انا اشطبار لنا اول عقوري كذلك على متولى الحق فالحق الذي يدعو عبور دعان مع عاده هي ايوه بيما يقتل ولا يتحب ولا يسوي شيء لا ينبح ولا شل <سهل> <ايه>. معل <تكلم> waving الثور والجمل والكلب والكلب ها رأيigning علای ما معناه يقتل؟ أقل والعقوري مفرطة إذا فرطها الحكم مطلقة ما هو سواء القناف في أي مكان وإنما هو لا دي أخذي قد الكلب ما أقول الليل ما يلزم بيش إذا هو في ملكة على الداخلي بإدنس مرة. إذا هو قد أذل الله بالدخول وهو سوى كلب ولا أطور ولا جمال خير زي. <متحدث> ليه فتسيدي يا حسن؟ ليه بسأل ليه بيه حسن؟ لا أريد أن أمر بيه؟ اه؟ ما يدخل كله؟ ما هذا يدخل كله؟ اه؟ بعضهم ما يسبروا لكلب لا يطرحوه. لا يدخل الله بغير أذن. ها ارغبي عنده <سؤال> ها قالوا اذا ما يثبتوا بعد عجره اذا كان عاجب قبل مثلا ما قدرت سواشي ما اقدر ما اقدر عقور ها او حمله ولو ما اقدر اعبر لك نادي يصير فيه اي يصير في, في غيره بدوها يزبط يربط لها العقد بابتيات طلع هي 100 100 ابل بين جدعه وحقه وبنات لبون وبنت مخاض يعني من عام لما 4 نوعه 4 4 ما له باس على يديه عندي هيها نوع هذا احنا المعبل في دينا هنا مش قناه اساسا نوع رئيسي ايوه بالنسبه 1000 دينار نستغرب هذا ها نستغرب اكثر اخي ما هذا النسبه طلبنا نسبه كان الفضه والدين والذهب سواء يعني الصرف نفس الصرف وحين نركض كنا كتير معاني جو كنا لحين دل كنا للحين دل على زيان عجرسكو ما قال لي جو عالي لي هي مشكورة مش مشكور كم لا يجي لعني دل مليون زبعة مليون سعود ما هو جاي لك ما يعني ألف دينار لا بخالب بكثير من الذهب نعم من الذهب خلال كال ما حال خلال خلال آلاف 68 جرام حسب تلايخ 6 ياتران يعني من 10 عام أبنا هي فيه لأنها بنسبة لها لا لا لا أهبا يا ألباب سمع مليون دمين يماني سلامات والله والله تبعها هالزين يا اخي يا سيدنا كنا ديه الدار ديه الديه نعمل يومين ونقلي الباشا يا راني وين ولا بيستقر الصرف حق الله ساع يطلع وساع حددوها بالخطفة الحدد من الاتخال مليون حا؟ الحدد من الاتخال خمسة من ربعات مليون الفراصر حا؟ ها؟ ها؟ ها؟ مثلا بيحسبوها، قيدوها، قلها بيقوا فترة في كدس القائم؟ مدري لا، مثلا حسبوها من صرف ألف؟ <تصفيق> 5000000 ما عاد بيرجعوا كانه بعد 6 سنين بحيث ما بلا بيطلع وينزل ما هو ما يا بابا كان بده يركب وبس هاي ما اه انا مين اللي انبلت قاعدين اللي عنده ما ايوه التقدير من يام الفرنسي 1500 موصل ما بيستقر الموضوع ما ادري يطلع لا ما ادري وين هذا ما شاء الله الحمد لله 500 هم طلع اليوم لو هذا نقولوا الرساله كانها ب700 كانها ب700 هبه ورجع طلعوها 1.6 مليون و100 ورجعنا هي دي في شيء واحد تاكل عشان دا مثلا جاء عليه في قطع يد ولا في ذيل ولا في عين ولا كذلك تنوع على هذه الحسن اذا اخذوا مثلا ابل دابه من الصديح 5 بقسمه اربعه ولو كسرا اذا مثلا 50 بيقسمها اربعه ما فيها كسر سهلها ينوعها وينه؟ عايزة أن عايشة الملكة أربع منها في الحق النهوة يشتيمها النهوة في ربع يدعها ومع حتى هو وارقع إذا يبيع منها إذا بنته أه سعادة لاضي ما ساعدت عن دقاح تاني يا أبو لها الحق وإذا بنتها أرقع هوياه إذا مثلا مبحاه لازم فيها خمس أبلها أربعاً نوع وحدة نوعها أربع من كل نوع ورقائي هو يهد فاوض ها ومية البقري مئتان ها هي مئتين بقرة ومية الشاي ألفان قال ولو ذكورا ماذا لهم يدولوا للبطول لا ينقل ضايش إلا المعادي أيها اوه الذهب عيار 24 عيار الذهب 1000 مثقال والتاتي من الغرامات ب 346 و66 غراما وثلاثه غرام و 10000 ريال ايت مع الله تعالى طلع ريال و ريال 700 هذه 700 و 78 ريال ونص ريال 8 فلا 87 15 ويرى الله ويخير الجان فيما بينها هي تيال قلم لا بعضا مثلا يجمع بعضا ويعقدها مع بعضها يختار بهم موجود في كان مع مع ما الذي كان يخفضنا؟ كان الميت مع البعيخ مع البعيخ من البعيخ في في الريقيا، لم يكن أخذ ما أفعله؟ نباك جهة كثيرا، مع البدو داخلي، ومع أخاذ نتعلم الآن، الآن كثيرا، في السعودية وفي الخليج، كان مياه أهلاً عارف مو ذاك بيت الدفاره انا مو راجل قبل ما هي بلاد ادري يا اخي شيء خطير انا يا حقت السفاره مر عقب اشتلها في اوروبا حسني Tamam darab. Idi taasto. Idi taasto. Idi taasto. Idi taasto. Idi اشتركوا <مترجم> <شيرون> في ah how is that how